دمات الرجالي صاحبي لا بنجارات فوق خده تتبر شيء في حق كبير عندي ناس ما بعات جربت ولا دارات الراجل مهما بالغ في العمر قلبه صغير دمات الرجاليه صاحب بلا بنارات منارات وقفت تهتتاب شيء في حق كبير الوعد عثر علي والمواجع ما وا وجهودي ما بقى لاقيني لولاك كثير دمعه الرجال يا صاحبي لا <تصفيق> فوق خدته تدار شيء في حق كبير يا رفيق يغير سالفه واللي صارت دمعت في محجار العنعية تستخير دمعت الرجال يا صاحبي لبنجارات والله جرات فوق خده تتبر شي في حق كبير والعاوض اللي بقى واستارت لي وانوارات وانحاصل فرصة لقاس عقيني سلك الحرير دمات الرجال يا صاحبي لبنجارات فوق خده تتبر شي في حق كبير دمات الرجال انت <تصفيق> تهتت في حق كبير دمعه صاحبي لا فوق انت تهتت في حق كبير دراتار شے